إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا الله لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى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 وَاجْهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى